ساتم يوم يلف جا يلفه مند الساعة تمن يوم في يتهنى كنا في نار وبقينا في من يوم قشنا ما شن على عسنا كل قصارة من يوم قشنا ما شن على عسنا. The rich of the Hanina, the dunya we bag in the dunia, the rich of the واللي خلتنا فرضها we كنا in the dunia, and the one who made واجلب أرضك عالي فواط خلي يدور في بلادنا جناي خلي الصحرات نبقى مدائي خلي يدور في بلادنا جناي خلي الصحرات نبقى مدائي لاجلي نعيش دايماً أحران